اثبتوا يا الاذليب يا اللي يؤثل بيام الفرج وقره يا الوجيه الوفيام اثبتوا يا أهل اذلب يلي يذلب يا الفرج جاوي قرب الوفي يغسل الحلف يجرب روسي والرافضي والنصيري ومنهب في الجموع الغبي اذلب النار تلهب والمنايا اذلبية من قربها تعذب دم ثم لقى المني عصبة الحق تغلب بإذن ربي قوية ضاقت النار ترعب كل شلا غوية والقواعات تدور يوم تسمع دوية يلعد وارح برحب الغطاب البلي ينسفكم حقي واجب في جيمنا الفدية دل بالموت توهب من غزة غادي والناضض مركب بعدها الماد فعي والبس أرضي يا هل مجاهد تحت حب البس ربك وواظب نهج سنات نبيه وهذبح الكافر القلب والفلول الدنيا ترك الدم يسكب ووهل ما شرب الله وارغب في الجنان العليه من دع الله يوهب من نوالا عطية أمشروا يا أهل نسمة الناصر جيا اثبتوا يا أهل إذلب يلي يوثل بيها الفرج جاوي قرب يلوجه الحلف يجرب سوى والرافضية والنصيري ومنهب في الجموع الغبية إذلب النار تلهب ومنايا إذلبية من جربها تعذب ثم لا عصبة الحق تغلب بذن ربي قوية طاقة النار ترعب كل شيء لا غوية غطوى يوم تسمع دوية يلعى دوى رحب رحب بالغطابة البلية نسقكم حق واجب في قيامنا الفتية اذلب بالموت توهب من غزاها هديا